بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إ ذ ا تليها والنهير إ ذ ا جليها والليل إ ذ ا يغشيها والسماء وما بنيها و ا ل أ ر ض وما طحيها ونفس وما سويها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقويها قد افلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغويها اذ بعث أ ش ق ي ه ا فقال لهم رسول الله ن ا ق ة الله وسقيها ا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقبيها